الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده فإن قيل إن بيع المؤجل جائز للدورة وهو بيع المفاليس لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل وليس عنده ما يبيعه الآن فأما الحال فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه فلا حاجة إلى بيع منصوف في الذمة. أو بيع عين غائبه موصوفة لا يبيع شيئا مطلقا قيل لا نسلم وأن السلام على خلاف الأصل بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن كلاهما من مصالح العالم والناس لهم في مبيع الغائب ثلاثة أقوال منهم من يجوزه مطلقا ولا يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه ومنهم من يجوزه معينا موصوفا ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة والأظهر جواز هذا وهذا ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره اذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة فالمعين الموصوف اولى بالجواز فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين فإذا جاز بيع حمطة مطلقة بالصفة فجواز بيعها معينة بالصفة اولى بل لو جاز بيع معين بالصفة فللمشتري الخيار إذا رآه جاز أيضا كما نقل عن الصحابة وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وقد هوى القاضي وغيره من أصحاب أحمد السلم الحال بلفظ البيع والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها ونفس بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يسمى سلفا إذا عدل له الثمن كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسلم في الحائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه فإذا عجل له الثمن قيل له سلف لأن السلف هو الذي تقدم والسالف المتقدم قال الله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين والعرب تسمي أول الرواحل السالفة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون وقول الصديق رضي الله عنه لا أقلق قاتلنهم حتى فرد سالفتي وهي العنق ولفظ السلف يتناور القرض والسلم لأن المقرب أيضا أسلف القرض أي قدمه ومنه هذا الحديث لا يحل سلف وبيع ومنه الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا وقضى جملا رباعيا والذي يبيع ما ليس عنده لا يقصد إلا الربح وهو تاجر فيستلف بسعر ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن فإنه يكون قد أكعب نفسه لغيره بلا فائدة وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول أعطني فأنا اشتري لك هذه السلعة فيكون أمينا أما أن يبيعها بثمن معين يقبضه ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال فهذا لا يفعله عاقل نعم إذا كان هناك تاجر فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيستسلفه وينتفع به مده إلى أن يحصل تلك السلعة فهذا يقع في السلم المؤجل وهو الذي يسمى بيع المفاليس فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس وليس عنده في الحال ما يبيعه ولكن له ما ينتظره من مغل أو غيره فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن يتجر بالثمن في الحال أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوت بالسلم فإن المستسلف يبيع السلعه في الحال بدون ما تساوي مقداء والمسبف يرى أن يشتريها إلى اجل بارخص مما يكون عند حصولها وإلا فيعلم أنه عند طرد الأصل تباعد مثل رأس مال السلم لم يسلم فيها فيذهب نفع ماله بلا فائدة وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضا ولا يجعل ذلك سلما الا إذا ظن أنه في الحال ارخص منه وقت حلول الاجل فالسلم المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن واما الحال فان كان عنده فقد يكون محتاجا إلى الثمن فيبيع ما عنده معينا تاره ومنصوفا أخرى وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص منه ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة بيع العبد الآبق والبعير الشارد يباع بدون ثمنه فإن حصل, حصل ندم البائع وإن لم يحصل ندم المشتري وكذلك بيع حبل الحبلة وبيع الملاقيح والمبامين ونحو ذلك مما قد يحصل وقد لا يحصل فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل وهو من جنس القمار والميسر والمخاطرة مخاطرتان مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذه وحبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمار قبل بدو صلاحها ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قمر الآخر وظلمه ويتظلم أحدهما من الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة ثم بعد هذا ناقص سعرها فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة ولا يتظلم مثل هذا من البائع وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل من بيع قبل القدرة على التسليم فإذا التاجر السلعه السلعة وصارت عنده ملكا وقبضا فحينئذ دخل في خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم والله أعلم ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصات والغرر والملامسة والمنابذة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر وفي الصحيحين عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة زاد مسلم أما الملامسة فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب. أما بيع الحصاة فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار وبيع النسيئة ونحوهما وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والدم والبيوع المنهي عنها ترجع إلى هذين القسمين ولهذا فسر بيع الحصات بأن يقول ارمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وفسر بأن بيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة وفسر بأن يقبض على كف من حصى ويقول لي بعود ما خرج في القبضة من الشيء البيع أو بيعه سلة ويقبض على كف من الحصى ويقول لي بكل حصات درهم. وفسر بأن يمسك أحدهما حصاة في يده ويقول أي وقت سقى الحصاه وجب البيع. وفسر بأن يتميع ويقول أحدهما إذا نبض إليك الحصاه فقد وجب البيع. وفسر بأن يعتدد القطيع من الغنم فيأخذ حصاه ويقول أي شات أصبتها فهي لك بكذا وهذه الصور كلها فاسده لما تتضمنه من أكل المال بالباطل ومن الغرر والخطأ الذي هو شبيه بالقمر فصل وأما بيع الغرر فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين والغرر هو المبيع نفسه وهو فعل بمعنى مفعول أي مغرور به كالقبض قبض والسلد بمعنى المقبوض والمسلوب وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه والفرس الشارد والطير في الهواء وكبيع ضربه الغائص وما تحمله شجرته أو ناقته أو ما يرضى له به زيد أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أو لا يقدر على تسليمه أو لا يعرف حقيقته ومقداره ومنه بيع حبل الحبلة كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال والثاني أنه أجل فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلم وكلاهما غرر والثالث أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ قاله المبرد قال والحبلة الكرم بسكون الباء وفتحها وأن ابن عمر رضي الله عنه في فسره بأنه أجل كانوا يتبايعون إليه وإليه ذهب مالك والشافعي وأما أبو عبيدة ففسره ببيع نتاج النتاج وإليه ذهب أحمد ومنه بيع الملاقيح والمضامين كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين والملاقيح قال ابو عبيد الملاقيح ما في بطون من الاجنه والمضامين ما في اصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عام أو اعوام وانشد إن المضامين التي في الصلب ماء الفحول في الظهور الحدب ومنه بيع المدري. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ابن الأعربي المجر ما في بطن الناقة والمجر الربا والمجر القمار والمجر المحاقدة والمزابنة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابلة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا نفذ مسلم وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراب. وفسرت الملامسة بان يقول بعتك ثوب هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا والمنابدة بأن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا وهذا أيضا نوع من الملامسة والمنابذة وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله والغرر في ذلك ظاهر وليس العملة تعليق البيع شرط بل ما تضمنه من الخطر والغرر فصل وليس من بيع الغرر بيع المغيبات في الأرض كالنفتي والجزري والفجل والقلقاسي والبصل ونحوها فإنها معلومة بالعادة يعرفها أهل الخبرة بها وظاهرها عنوان باطنها فهو كظاهر الصبر مع باطنها ولو قدر أن في ذلك غرر فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصيحة العامة التي لا بد للناس منها فإن ذلك غرر لا يكون موجبا للمنع فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة لا تخلو عن غرر لأنه يعرض فيه موت الحيوان وانهدام الدار وكذلك دخول الحمام وكذا الشرب من فم السقاء فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره وكذا بيوع السلم وكذا بيع الصبرة العظيمة التي لا يعلم مكيلها وكذا بيع البيض والرمان والبطيخ والجوز واللوز والفستق وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر فليس كل غرر سببا للتحريم والغرر إذا كان يسير أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران وداخل بطوم الحيوان أو آخر الثمار التي بدأ صلاح بعضها دون بعض لا يمكن الاحتراز منه والغرر الذي في دخول الحمام والشرب من السقاء ونحوه غرر يسير فهذان النوعان لا يمنعان ببيعا بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان مساويا لها لا فرق بينها وبينه فهذا هو المانع من صحة العقد فإذا عرف هذا فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران فإن غرره يسير ولا يمكن الاحتراز منه فإن الحقول الكبار لا يمكن بيع ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض فلو شرط لبيعه إخراجه دفعه واحدة كان في ذلك من المشقة وفساد الأموان ما لا يأتي به شرع وإن منع بيعه إلا شيئا فشيئا كلما أخرج شيئا باعه ففي ذلك من الحرج والمشقة وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى وذلك مما لا يوجبه الشارع ولا تقوم مصالح الناس بذلك البته حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراج كذلك أو كان نظرا عليه لم يجد بدا من بيعه في الأرض اضطرارا إلى ذلك وبالجملة فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نظيرا لما نهى عنه من البيض فصلا وليس منه بيع المسك في فارته بل هو نظير ما ماكوله في جوفه كالجوز واللوز والفسق وجوز الهند فإن فأرته وعاء له تسونه من الآفات وتحفظ عليه رطوبته ورائحته وبقاؤه فيها أقرب إلى صيانته من الغش والتغير والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوط وجرت عادة تجار بيعه وشرائه فيها ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف فليس من الغرر في شيء فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات وعلى القاعية الأخرى هو ما طويت معرفته وجهلت عينه وأما هذا ونحوه فلا يسمى غارا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ومن حرم بيع شيء وادعى أنه غرر طول وبدخوله في مسمى الغار لغة وشرعا وجواز بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وهو الراجح دليلا والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر والبيض في البجاج واللبن في الضرع والسمن في الوعاء والفرق بين النوعين ظاهر ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفسق في سوانه لأنه من مصلحته ولريب أنه أشبه بهذا من الأول فلا هو مما نهى عنه الشارع ولا في معناه فلم يشتمله نهيه لفظا ولا معنى وأما بيع السن في الوعاء ففيه تفصيل فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدله على جنسه ووصفه جاز بيعه في السقاء لكنه يصير كبيع الصبرة التي شاهد ظاهرها وإن لم يره ولم يوصف له لم يجز بيعه لأنه غرر فإنه يختلف جنسا ونوعا ووصفا وليس مخلوقا في وعائه كالبيض والجوز واللوز والمسك في أوعيتها فلا يصح إلحاقه بها وأما بيع اللبن في الضرع فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والذي يجب فيه التفسير فإن باع الموجود المشاهدة في الضرع فهذا لا يجوز مفردا ويجوز تبعا للحيوان لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز ويصح الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أي يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع فهذا إن شاء الله نحمله وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة أو باعه لبنها أيام معلومة فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز وأما إن باعه لبنا مطلقا منصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة فقال شيخنا هذا جائز واحتج بما في المسند من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه قال فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز كما يجوز أن يقول ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه هذا لفظه فصل وأما إن اجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المده فهذا لا يجوزه الجمهور واختار شيخنا جوازه وحكاه قولا لبعض أهل العلم وله فيها مصنف مفرد قال إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسناه وعلفها على المالك أو بأجرة مسناه مع علفها على أن يأخذ اللبن جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الضعر قال وهذا يشبه البيع ويشبه الإجارة ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع وبعضهم في الإجارة لكن إذا كان اللبن يحصل بعرف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجر وإن كان المالك هو الذي يعرفها وإنما يأخذ المشتري لبنا مقدرا فهذا بيع محض وإن كان يأخذ اللبن مطلقا فهو بيع أيضا فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الذئر، فإنما هي تسقي الطفل وليس هذا داخلا في نهى عنه صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم فنهى عن بيعه لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال والآخر قد يحصل له وقد لا يحصل فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق والبعير الشارد وبيع حبل الحبلة فإن البائع يأخذ مال المشتري والمشتري قد يحصل له شيء وقد لا يحصل ولا يعرف قدر الحاصل فأما إذا كان شيئا معروفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإيجارة مثل منفعة الأرض والدابة ومثل لبن الزئر المعتاد ولبن البهائم المعتاد، ومثل الثمر والزرع المعتاد، فهذا كله من باب واحد وهو جائز. ثم إن حصل على الوجه المعتاد، وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة، وهو مثل وضع الجائحة في البيع، ومثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البلوع، فإن قيل مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع للأعيان، ولهذا لا يصح استئجار الطعام ليأكله والماء ليشربه وأما إجارة الضير فعلى المنفعه وهي وضع الطفل في حجرها وإلقامه ثديها واللبن يدخل ضمنا وتبع فهي كنقع البئر في إجارة الدار ويغتفر فيما دخل ضمنا وتبع ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات قيل الجواب عن هذا من وجوه أحدها منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعه فإن هذا ليس ثابتا بالكتاب ولا بالسنه ولا بالإجماع بل الثابت عن الصحابة خلافه كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قبل, قبل حديقة سيد بن حضير ثلاث سنين وأخذ الأجرة فقضى بها بينه والحديقة هي النخل فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعلم له في الصحابة مخالف واختاره أبو الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد واختيار شيخنا فقولكم إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعه غير مسلم ولا ثابت بالدليل وغاية من معكم قياس محل النزاع على اجازه الخبز للأكل والماء للشرب وهذا من أفسد القياس فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئر فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئا فشيئا كان بمنزلة المنافع يوضحه الوجه الثاني وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعاريه ونحوها فيجوز أن يقف الشجرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما يقف الأرض لينتفع أهل الوقف بغلتها ويجوز إعارة الشجرة كما يجوز إعارة الظهر وعارية الدار ومنيحه اللبن وهذا كله تبرع بنماء المال وفائدته فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها وبمنزلة من دفع شجرة إلى من يستثيرها وبمنزلة من دفع أرضه إلى من يزرعها وبمنزلة من دفع شهته إلى من يشرب لبنها فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع سواء كان الأصل محبسا بالوقف أو غير محبس ويدخل أيضا في عقود المشاركات فإنه إذا دفع شاتا أو بقرة أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسمها صح على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات يوضحه الوجه الثالث وهو أن أعيان نوعان نوع لا يستخلف شيئا فشيئا بل إذا ذهب ذهب جملة ونوع يستخلف شيئا فشيئا كلما ذهب منه شيء خلفه شيء مثله فهذه رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تستخلف فينبغي أن ينظر في شبهه بأي نوعين فيلحق به ومعلوم أن شبهه بالمنافع أقوى فإلحاقه بها اولى يوبخه يوضحه الوجه الرابع وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الذئر وسمى ما تأخذه أجراء. وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظئر بقوله تعالى فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف قال شيخنا وإنما ظن الظن أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأمر كذلك بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله سواء كان عينا أو منفعة كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار في استوفاه الموقوف عليه هو المستعير بالعوض يستوفيه المستأجر وبالعوض فلما كان لبن الظئر مستوفا مع بقاء الأصل جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة وهذا محض القرس فإن هذه الأعيان يحدثه الله شيئا بعد شيء وعصلها باقٍ كما يحدث الله المنافع شيئا بعد شيء وأصلها باطن ويوضحه الوجه الخامس وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما حرمه الله ورسوله فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فلا يحو من الشروط والعقود إلا ما حرمه الله ورسوله وليس مع المانعين نص بالتحرين البته وإنما معهم قياس قد علم أن بين الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق وأن القياس الذي مع من أجاز ذلك أقرب إلى مصروات الفرع لأصله وهذا ما لا حيلة فيه ولله التوفيق يوضحه الوجه السادس وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة الظئر ثابتة بالنص والإجماع والمقصود بالعقد إنما هو اللبن وهو عين تمحلوا لجوازها أمرا يعلمونهم والمرضعة والمستأجر مطلانة فقالوا العقد إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها والقامه سديها فقط واللبن يدخل تبعا والله يعلم والعقلاء قاطبه أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفا ولا حقيقة ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وفئه في حجر غيرها أو في مهده لاستحقة الأجرة ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لستؤجر لها كل مرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد فكيف يقال إن إجارة الذئب على خلاف القياس ويدعى, ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى منيحة العنز والشات لبنها وحض على ذلك وذكر ثواب فاعله ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة فإن هبة المعدوم المجهول لا تصح وإنما هو عارية الشات للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها فهذا إباحة للانتفاع بدرها وكلاهما في الشرع واحد وما جاز أن جاز يستوفى بالإيجارة فإنما ولدهما واحد وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر والوجه الثاني ما رواه حرب الكرماني في مسائله حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن غروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فادعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رماءه فقبلهم أرضه سنتين وفيه الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليه النخل والأرض البيضاء فيها قليل فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها أمن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مظنه الاشتبار ولم يقع بها أحد بالإنكار بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار وقد كانوا ينكرون ما هو دونها وإن فعله رضي الله عنه كما أنكر عليه عمران بن حسين وغيره شأن متعة الحج ولم ينكر أحد هذه الواقعة وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محد القياس وأن المانعين منها لا بد لهم منها وأنهم يتحيلون عليها بحيال لا فجوز الوجه التاسع أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من الأعيان وهو المغل الذي يستغله المستأجر وليس له مقصود في منفعة الأرض غير ذلك وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع فذلك تبع فإن قيل المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعين تتولد من هذه المنفعة كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منه الماء فالمعقود عليه هو نفس العمل للماء غير مستأجر الأرض ليس له مقصود في غير المغل والعمل وسيلة مقصودة لغيرها ليس له فيه منفعة بل هو تعب ومشقه وإنما مقصوده ما يحدثه الله من الحب بسقيه وعمله وهكذا مستأجر الشات للبنها سواء مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها فلا فرق بينهما البته الا إلا ما لا تناط به الأحكام من الفروق المنغى وتنظيركم بالاستئجار لحفر البئر تنظير فاسد بل نظير حفر البئر أن يستأجر أكارا لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغنها هو محد القياس وهو كما تقدم أصح من التنظير بإجارة الخبز للأكل يوضفه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في ايجاره الأرض لحصول مظلها أعظم بكثير من الغرر الذي في ايجاره الحيوان للبنه فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن فإذا اغتفر ذلك في ايجاره الأرض فلا يغتفر في ايجاره الحيوان للبنه اولى وأحرى فصم فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة أحدها منعه بيع وإيجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثاني جوازه بيعا وإجارة والثالث جوازه إجارة لا بيعا وهو اختيار شيخنا رحمه الله وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان أحدهما الحديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حديث بن الزبير عن إكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة نهى أن يباع صوف على ظهر أو سن في لبن أو لبن في ضرع وقد رواه أبو إسحاق عن إكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر السم رواه بهقي وغيره والثاني حديث الرواه ابن عن هشام بن عمار حدثنا الحاتم بن إسماعيل حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في ضروعها الا بكيل او وزن وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص ولكن هذا الاسناد لا تقوم به حجه والنهي عن شراء ما في بطون الانعام ثابت بالنهي عن الملاقيح والمضامين والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر مخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعيله له عن تعلق غيره به فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي وأما ضربة الغائس فغرر المظاهر لا خفاء به وأما بيع اللبن في الضرع فإن كان معينا لم يمكن تسليم المبيع بعينه وإن كان بيع اللبن منصوفا في الذنة فهو نظير بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصدرة وهذا النوع له جهتان جهة إطلاق وجهة تعين ولا تنافية بينهما وقد دل على جوازه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن في حائط بعلمه إلا أن يكون قد بدأ صلاحه رواه الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاه وقد صارت لبونا جاز ودخل تحت قوله ونهى عن بيع ما في دروعها إلا بكيل أو وزن فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقا لأنه لم يفصل ولم يشترط سوى الكيل والوزن ولو كان التعين شرطا لذكره فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها اياما معلومه من غير كيل ولا وزن قيل ان ثبت الحديث لم يجوز بيعه إلا بكيل او وزن وان لم يثبت وكان لبنها معلوم لا يختلف بالعاده جاز بيعه اياما وجر حكمه بالعادة مجرى كيله أو وزنه وإن كان مختلفا فمرة يزيد ومرة ينقص أو ينقطع فهذا لا يجوز وهذا بخلاف الإيجارة فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحب على ملكه بالسقي فلا غرر في ذلك نعم إن نقص اللبن عن العادة أو انقطع قطع فهو لمنزلة نقصان المنفعة في الإيجارة أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ أو ينقص عنه من الأجرة بقدر ما نقص عليه من المنفعة هذا قياس المذهب وقال ابن عقيل وصاحب المغري إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة لأنه رضي بالمنفعة ناقصة فلزمه جميع العوض كما لو رضي بالنبيع معيبا والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع العوض وقولهم إنه رضي بالمنفعة معيبه فهو كما لو رضي بالبيع معيباً جوابه من وجهين أحدهما أنه الرضي به معيبا لا يأخذ أرشه كان له ذلك في ظاهر المذهب فرضا بالعين مع الأرش لا يسقط حقه الثاني إن قلنا إنه لا أرش لموسى له رد ولم يلزم سقوط الأرش في الإجارة لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه فلم يمكنه رد المنفعة كما قبضها ولأنه قد يكون ضرر في رد باقي المنفعة وقد لا يتمكن من ذلك فقد لا يجلب من الإنساك فيزامه لجميع الأجرة مع العيب المنقص ومنه من استدراك ظلامته إلى ذي الفسخ ضرر عليه سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء أو مستأجر دابة للسفر فتتعيب في الطريق فالصواب أنه لا أرش في المبيع لمسك له الرد وأنه في الإجارة له الأرش والذي يوضح هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة بقدر ما أذهبت عليه جائحة من ثمرته ويمسك الباقي بقسطه من الثمن وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة ولم تجر العادة باخذها جملة واحدة وإنما تؤخذ شيئا فشيئا فهي بمنزلة المنافع في الإجارة سواء والنبي صلى الله عليه وسلم في المصرار خير المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش والفرق ما ذكرناه والاجاره أشبه ببيع الثمار وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن فإن قيل فالمنافع لا توبع فيها الجائحة باتفاق العلماء قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع ضمن ذلك فقد وهم قال شيخنا وليس هذا من باب وضع جائحة في المبيع كما في الأمر المشترى بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التنقل من استفائها فإنه لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيوانا فيموت قبل التمكن من قبضه وهو بمنزلة أن يشتري قفيزا من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز فإنه من ضمان البائغ بلا نزال ولهذا لو لم يتمكن المستأجر من ازدراع الأرض لآفة حصلت لم يكن عليه الأجرة وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده ففيه نزاع فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة وطائفة فرقت والذين فرقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة وهنا الزرع ليس معقود عليه بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها والذين سووا بينهما قالوا المقصود بالاجاره هو الزرع فإذا حالت الآثة السماوية بينه وبين المقصود بالاجاره كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، وإن لم يعاوب على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن به المستأجر من حصول الزرع، فإذا حصلت الآفة السماوية المفسية للزرع قبل التمكن من حصاده، لم تسلم المنفعه المعقود عليها، بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع، ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في اول المدة أو في آخرها، إذا لم يتمكن من استفاء شيء من المنفعة ومعلوم من الآثة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقة بحيث لا يتمكن من انتفاع بالأرض مع تلك الآثة فلا فرق بين تقدمها وتأخرها فصل وأما بيع الصوف على الظهر فلو صح هذا الحديث بالنهي عنه لوجب القول به ولم تسب مخالفته وقد اختلفت الرواية فيه عن أحمد فمرة منعه ومرة أجازه بشرط جزه في الحال ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبه وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك المائع يزور بجزه في الحال والحادث يسير جدا لا يمكن ضبطه هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزه في الحال ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً في شيئاً وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح، وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود، فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق، فإنها تتبع الموجود منها، فإذا جعل للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها، ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه وهذا من أفسد القياس لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان فيقيل فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد زوغتم هذا دونه قيل اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريع فإن اللبن سريع الحدوث كلما حلبه در بخلاف الصوف والله أعلم وأحكم انتهي شريط الواحد والستون والأخير من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية تم تسجيله باستجيوهات الأمانة العامة للتربيه الخاصة بوزارة المعارف قرأه عليكم الدكتور محمد السبيهين ونود أن ننوه مرة أخرى إلى أننا لم نسجل الجزء الرابع من هذا الكتاب وسوف نسجله كاملا إنشاء شاء الله على أشرطة مستقلة بعنوان الطب النبوي انتهينا من تسجيل هذا الكتاب يوم الأحد الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة تسع عشر وألف للهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته